باب المزاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا